الله رحيم يتولى عباده فيوفقه لأن يقول هذه الكلمة وقد حتى لا يسيء أحدنا الظن بموتانا قد يقولها المؤمن دون أن تسمع قد يموت الرجل في غيبوبة فيوقظه الله ساعة من الليل دون أن يراه طبيب أو أن يشاهده حبيب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 الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب اللهم إنا نسألك بأسمائك البسنة وصفاتك العلاء ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تحيينا في الدنيا على لا إله إلا الله وأن تقبضنا على لا إله إلا الله وأن تحشرنا على لا إله إلا الله وأن ترزقنا جوار حبيبنا وسيدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله هذا والعلم عند الله